بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ل م ن ذ ر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا موسوعه ا كفين د النابلسي ما ل م للعلوم الاسلاميه ك ع ى آ ث ر ه إن لم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 هؤلاء ق و موسوعه نتخذ ن ل النابلسي للعلوم كذبا الاسلاميه يعبدون إلا الله الكهف ل ك ينشر م و ر رحمته ب ك م من و ي ه ا ل ك م م ن أمركم م ر ق ا وترى ا ل ش م س إذا للعلوم ت ت ز ذ ا ت ا ل ي م ي ن و إ ذ ا ربت ر ت ق ض ه م ذ ا ت الله ش م ا و م منه في فجوة ذ ل ك م ن آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم وقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعيه بالمصيد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 ف ب ع ث و ا أ ح د ك م بورقكم هذه إلى المدينة الى م د ي ن ة إ ل ا ل م د ي ن ة ف ل ي ن ه ر أ ي ه ا أ ز ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن ه م إ ن يظهروا عليكم يرجوكم او ي ع ي د و ك م و ل موسوعه ت ل ح ا إذا أ ب د ك ك ذ ل أ ث ر ن ا ع ل ي م م ل ل ي ع و النابلسي وأما ب فيها ف يتنازعون بينهم أمرهم ا إذ ق ل و ا ع ل ي بيانا ه ربهم م أ ع ل م ب ه م ق ا ل ا ل ذ ي ن غ ل ب و ا م ي ه لنتقذن ع ل ي ه م م س ج د الهدى س ي ق و و ن ث شركه ا ب ع ل ب م و ي ق و ل و ن خمسة س ا د س ه م كلبهم غير ربحيه ث ا م ن ه م ك ل ب ه م و ن اجتماعي م ل فلا تنار موسوعه إلا م ر ا ل ن ه م أ ح د ا و ل ا ت س ي للعلوم الاسلاميه أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت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 واثن ما أ اوحي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبغ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة ي د ن ا ل موسوعه ل ا ق ل ن ا ب وكان أمره فرطا س ي للعلوم ن ش ا ء ف ل ي ك ف ر إ ن ا أعتدنا ل ل ظ ا م ي ن موسوعه ا كالمهل ي النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى ت ج ر ر ج ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ س ا غ ر من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا كضرا من سندس و ا س ت غ ر ق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره, وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن انت بدها ي به ابدا وما اظن الساعه قال وَلَئِنْ إلى رَبِّي موسوعه َ أَكَفَرْتَ النابلسي َّ خَلَقَكَ من تراب ثُمَّ من نُطُفَهُ َُ مِنْ للعلوم ا َِّ ا ل ا س ل ِّ ي وَلَا ولكن ي ب ر ب يكون ه ا ك ا ل و ل ا إذ د خ ل ت ج ل ان ي ك قلت م ا ش ا ء ا ل ل ه ل ا ق و ة إ ل ا ب ا ل ل ه ل ا ق و ة إ ل ا ب ا ل ل ه إ ن ت ر ل ان ي ك ن ا أ ق ل من ك م ا ل ان و ل د ا ف ع س ى ر ب ي أ ن يكون ه ي ا ل م ي ر ا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلق به, فاختلق به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم ان ل م نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا ك ب ي ر ة ص غ ي ر موسوعه ل إلا ا كبيرة أ ا ووجدوا ما م ع ل و ا حاضرا و ل ا ي ظ للعلوم م ربك الاسلاميه اسماء إلا إبني الله ا ل ج ن ف ف س ن ا ف ف س ق ع ن أمر ر ب أ س ت ي ل و ن ه و م الاسلاميه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 م و س ت ف و ر ب ه م إ ل ا أ ن تأتيهم سنة ا ل أ و ل ي ن أو ي أ ت ي ه م ا ل ع ذ ا ب ل و م ا ن ر س ل ا ل م ر س ل ي ن إ ل ا م ش ي ومنسرين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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى أ غ ل ق مجمع البحرين او أ م ض ي ح ت ب ا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 الشيطان أ موسوعه النابلسي للعلوم ا ن ا فارتدى س ل ا ر ه م ي ه اسماء ن ا ن ا ه ا ل ح م ن عندنا وعلمناه هل, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت أتبعك أن مما رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي ص ب ر ا وكيف تصبر على ما لم تحط به خ د ر ا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا اعصي لك ان ا ف إ موسوعه ت ن ي النابلسي للعلوم ن الاسلاميه السفينة ق ق ر ا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 فانطلقا حتى اذا ات يا اهل قريه استطعما اهلها ف أ ذ و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ساقاما قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك ب ت ا و ي ن ما لم تستطع عليه صدرا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 شدهما ويستخرجا, ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صدرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساثنوا عليكم منه ذكرا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 ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مقنع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل, لم نجعل لهم من دونها س ف ر ا كذلك وقد أ ح ق ن ا بما لديه خضرا ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد منهم قوما لا يكادون لا يكادون قولا يكادون ي قالوا و و ن ق ل ق ا يا اهل قرنين ان ياجوج و م أ ج و ج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك ط ر ج ا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير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 قال موسوعه ا ل ن ا ب ي ج ع ل ه ك ا ل و ك ا ن وعد ر ب ي ح ق ا و ت ر ك ن ا ب ع ض ه م يومئذ م ي و ا في ب ع ى ونفق في ا ل موسوعه ن ا م م النابلسي ع ر للعلوم ر الاسلاميه عن ذكري وكانوا ي ت ط ي ع سمعا و ن أفحسب ذ ي ن ك ف ر و أن ك موسوعه النابلسي م ا للعلوم ا ا ن يحسبون, يحسبون الاسلاميه ن كفروا بآيات ب م فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقذوا بما كفروا واتقذوا اياتي ورسلي بزوا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صالدين فيها لا م و ر و ن ع ن ه ا ح و ل ا ا قل لو ك ن ا ل ب ح ر مدادا ل ك ل م ا ت ر ب ي للعلوم ن ا ب ح أن تنفذ ا ت ربي و ل و ج ئ ن ا ب س ل د د ا قل إ ن م ا أنا بشرا مثلكم ي و ح ى موسوعه النابلسي ر ل ل ع م ل ع م ل ا ل ح ا و ل ا يشرك بعبادة ر ب ه أحدا